فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاشرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضْرَحُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّنَا السُّوءُ إِنَّ هَذَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 افَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى قَصَصٌ عَلَيْكَ من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 قال إِن كُنتُمْ تَجِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْصَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ لَهُ تِلْكَ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ ۖ وَلِيُؤْمِنَ الَّذِينَ يُنَازِعُونَ ۚ قَالَ أَلْمَحُثْتُمْ فِي سِحْرِي ۖ أَإِنَّنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ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 قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بشحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأثكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه نالك وانقلبوا صاغلين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم بِهِ قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مترتموه في المدينة لتخرجوا مِنْهَا أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين قالوا آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۗ وَمَا تَنقُمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لما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 قالوا أُذنا مِ قبل أنْ تَأتَناَا وَ مِن بعدعْضِ م جتناَا قالَاعَس رَبّكمُمْ أَْ يُهْلِكَ عدوَكُم وَستَخْلِفَكُمْ فِي الأغْضِ فَييننظرُرَ كيفََ تعملون وَلَقد أأَخَذْناَا آلَ فعونَ بالسنينَ وَنَقْسٍ من الثَّمراتِ عَم يَذكعُون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 والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عيد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أدل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورصنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارتنا فيها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 وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَلَأَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّتْ نِقَاهُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً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 ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ قَلْبِهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا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 فَبَدَّ الذيذينَ ظَلَوا منِنْهمم قًَا غَيْرَ الذي قِيلَلَهم فَأَْسَلَّ عليهلَيْهمْ رجِزَم منِ السَّماءِ بِماَا كانوا يَظْلمون وَصألهُم عَِي قَريَةِ التي كَانَ حَظِيعَةَ البَحْر إذ يعْدُونَ في السَّبَةِ إذ تأْتيِهِم فطَانهمم يَوْمَ سَبتِهمْ شُرع وَيَوْمَ ل يَسبْبتونَ لا, لا تَأتيهمم كَذَلِكَ نَبْلهُ بماَا كانهُ يَفْسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما لسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بِمَا بما كانوا يفسقون فَلَمَّا اعْتَوْا عَن مَّا أُمِرُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن إلى لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَطَعْنَا هَٰذَا الْفِرَاقَ بَيْنَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكفرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو خَلَقَكُم خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما مَتَوَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُ وَمَالَ إِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَسْمَعُوا وَتَرَوْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِن مَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عليم.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 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لَهُ وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصار ولا تكن من الغافلين إن الذين عند رَبِّكَ لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون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 وما جَ على الله إلَّا بشْرَ وَِلتَطمَ إِ بهِه قُلوبُكم وَمن نصرُ إلَّا منِن عد الللهِ إِ اللله عزيزٌ حَكيم إذ يُغَشكُم النعَاسَأمَنَةً مِنْهُ وَُنَزلُ عَلَيكمُمْ منِن السمائمَال يُطاهِرَكُم بهِِ وَيُذهِب عَْكممْ رِجِزَ الشَّيطالِ وَليَرْرب علىى قُلوبِكمْ وَُثَبّتَ بههِ الْ الأقددام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أمني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنام ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذابا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 وابتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم مؤيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.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 قَمِ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنقِضْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا